الحمد بالله محمد هو السعيد والاستغفر ولعوذ بالذات من شهور أموسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي إذاه فلا ضد لك ومن يضد فلا هادي هادي وأشهد أشهد لا الله إذا الله وحدهه لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين أهمد فقوا الله حقا قاتل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 يصلح لكم أعمالكم ويغفل لكم ذنوبكم ومن ينضي عزاه ورسوله فقد فاز فوسا عظيما أنا وإن أصدق الحديث خلاف الله وخير الذي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فينا أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى وذين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره في ولا يزال هذا الدين يحارب من الداخل والخالد حتى يلسى الله الأرض ومن عليها وهذه سنة الله في خلقه وسنته الذي قد خلق من قبله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ولا شك أن العدو الذي يحارفك من الداخل أشد خطرا من العدو الذي يقاتلك من الخارج وكلا وعد الله سقر وبئسا مصير فالخطر كل خطر يكمن في العدو الذي يصاكفك باليمين ثم يطعنك بالشمال يكون من بني بلدك ويتكلم بلساله ولكن وز كثير منهم لو يظلونكم وما يظلون إلا أنفسهم ما يشكرون من أفضل الضوائف المنتسبة للإسلام على الإسلام والمسلمين طائمة الشيعة الرافضة التي زال منتها وخفوها في العالم عموما وفي بلدنا هذا خصوصا فكان نزاما على التعافي إلى الله سبحانه أي يبينوا خطأهم ويظهروا عواءهم حتى يحذر الله شرهم ولا ينفذروا به كما قال سبحانه وكذلك نفضل الآيات ولتستبين سبيل المجربين فالشيعة طوائم كثيرة ولكن أكثرهم عددا وأشدهم خبرا على الإسلام الشيعة مرافضة الإمامية فارغوا أهل السنة في أمور عظيمة نزهوا بعضا منها أول شيء فارغوا به أهل السنة سعبهم بأن علي بن أبي قالب رضي الله عنه كان أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه وبالتالي فإنهم يحكمون على الفلافة بالكفر والظلم حتى قال قائلهم صاحب كتاب الأدوار النعمالية إنا لم نجتمع مع أهل السنة على إله ولا على نبي ولا على إمام وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وجعل قليفته بعد أبا بكر ونحن لا نقول بهذا الرسل اسمعوا ما يقوله الشيعة والرافضة ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه الذي خليفة نبيه أو فكر ليس ربنا وذلك النبي ليس نبيا لنا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فهم قولهم هذا طعن في العلي الكبير سبحانه وتعالى وطعنوا في نبيه وخير رسله محمد صلى الله عليه وسلم ويقعنون ولا يزالون يقعنون كذلك في العشرة المبشرين في الجنة إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويقولون في التسعة الآخرين إنهم مبشرون بالنار أما أهل السنة المحبون للصحابة رضي الله عنهم فيقولون إن عليا رضي الله عنه وأرضاه من أفضل الصحابة ولد إن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أفضل منهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليختار خليفة بعده إلا الأفضل والأحسن فاستغرف أبا بكر في الصلاة حال حياته وقال اختبوا بالذبين من بعدين أبي بكر وعمر وأول من أظهر هذا أول من أظهر الضعن في أبي بكر وعور رضي الله عنه عرض الله منسبة اليهودي أظهر الإسلام نفاقا وأغطل اليهودية كما وضح هذا إمام داري فجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى فكان عرض الله منسبة اليهودي أول يقول إن علي خير البشر ثم تدرج في دعوان فقال إن عليك أفضل من أبي بكل وعمر إلى أن وصل به الكفر إلى أن قال إن عليك والله سبحانك هذا بالذات عظيم فإذا سمع الشيعة الرعد قالوا سبحانك يا أبير المؤمنين فهم يدعون أن الرعد صره علي بن أبي طالب وأنا البرق أصل عليك رضي الله عنه ونصر قوله سبحانه ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته فعذبهم عليهم عماماً شديداً وأحرقهم جزاءاً على كفرهم وردتهم فلعنة الواق على الكافرين وبناء على هذا الأصر الفاتحة فإن ألفاظ الأمان تشيعة ليست كألفاظ الأمان عندنا فحرّفوا بذلك ألفاظ الأمان فيقولون في أهالهم وأشهد أن علي ولي الله فابتدعوا لفظا ليس من أجزاء الأمان وأغالوا بذلك في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وقالوا إن من لم يؤمن بالولاية إن من لم يؤمن بتقدير علي على أبي بكر وعمر رضي الله عنه فإن عمله مرضود عليه كافر ومن عقائدهم الباضلة اتعامهم وتعبون أنت أئمة عندهم عليهم أبي طالب رضي الله عنه وذريهم من بعدهم يزعمون أن أئمة هم من الزلل وأن لهم حق التحليل والتحليل من دون الله فانقالوا إن قول أئمتهم مقدم على القرآن والسنة وربنا سبحانه وتعالى يقول فإن لنازعكم في شيء قدوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ورقنا عز وجل يقول إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه حتى إنهم يقولون إن هذه الشريعة تأذلها الله عز وجل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما تهم عوام الناس ولا تفهم هم أما العلم الخارص الذي يتبه الشيعة بالحقيقة فلا يعلم إلا أئمةهم المعصومون ولا يقضي هذا العلم يعني العلم الذي يستعين هؤلاء الشيعة لا يقضي هذا العلم إلا عن طريق وصائط من أئمتهم فيقول الواحد منه حدث لقلبي عن ربي ولكن الشيطان يوحي إليه زخرف القول ضرورا وتفربت هذه الأفكار فطيرا صيلة متصوفة عيام الله والله لا يحذب الفساد من أصول الرافضة الضاطلة عقيد كبره شركية واضحة فهم يحفظون أئمته ويطوفون حول قدولهم وأضرحتهم يدعونهم من دون الله ويزبعون له ويسجدون وهذا والله واضح بيت صالح في كتبهم وفي قلواتهم بل إذا مسموا أبنائهم بعقب الحسين وعقب المهدي وعقب زينب وغير ذلك ويشكرون على علي رضي الله عنه بأنه قال أنا الأول والآخر والظاهر والباطن وقال كذلك في تحيه وأنا وارك الأرض فأشرف بالله ما لننزل به سلطانا فضلوا وأضلوا, وأضلوا وحرفوا ايات القران التي تنها عن الشرك ففسروها بتشريعات عجيبه فقالوا في قلبه سبحانه لان اشركت لا يحتمل عملك ولا تكون انت من المشركين قالوا لئن اشتركت في ولايه علي لئن اشتركت في ولايه علي بن ابي طالب ولعبت ان ابا ذكر وعمر اولى بالخلافه من علي فان هذا الشرك بعينك كما يحجون وقالوا في قوله ثم وما خلق الجن والريات الا ليعبدون قالوا الا ليعرفوا النار وذلك بمعرفه ايمان ذمانيه الذي لموا حب التحليل والتحريم فاللهم انا نبرئ منك مما يعتقده هؤلاء الرافضه أقول الذي تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الذي أرزل رسوله بالهدى ودين حقا ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إذن الله لا شريك له بقرارا به وتوشيدا وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما فهيدا أخبارتني كل كريم صلى الله عليه وسلم أنه سيقرد في آخر الزمان رجل اسمه محمد بن عبدال لقضه المهديد يحكم الأرض ستا أو سبعا فيبلغها قصة وعدلا كما هلئت هلمة وجورا وأفضل كما لفأن عيسى عليه الصلاة والسلام سيصنفي وراء المهديد ويقاتل معه الدجال الكذاب أما الشيعة رافضت إثنى عشرية فعاقيتهم في المهدي مختلفة فلما كوفي الإمام العسكري الذي كان إمامه الحال عشر جعب أن الإمام الثالي عشر أن الإمام الأخير هو المهدي ابن العسكري ولكن الله سبحانه وتعالى صبحهم فلقيت للعسكري ولدا فجعبوا أن له ولدا طغيرا دغل كهفا في سامورا وهو الإمام الطائف الزمان يدعو كبراؤهم أنهم يكلمونه ويتصلون معه والله يشهد إنهم لكاذبون ويقولون كذلك إذا طرج نهديهم هذا فإن أول مهامه مقاتلة العرب وهدم المسجد الحرارة ورده إلى أجاته وكذلك من مهام مذهبه عند الشيعة هدم مسجد التبويل ورده الى ايبات فهم لا يعتنون للكعبة شرفا ولا قبلا حتى يعيد بناؤها مهديهم المزعوم الذي ينتظرونه حتى بلغ بتهمه في النجف في باب الجواد ان علماهم وضلالهم افتوا بوجوب الاهتدار من الفساد قال ان كثرة الفتات تعجل في خروج المهدي من سراده وكفيه التي اختبأ سبحانك هذا الابتلاء العظيم ويدعو الشيعه كذلك ان المهدي اذا خرج فان انصاره سيبعدون ويقبلون من قبورهم ليبايعوه ويبعث كذلك اعداؤه ويعلن بالاعداء ابا بكر وعمر ورثمان وعائشة رضي الله عنهم فيقولون إن أعداءه سيبعدون إن أعداءه سيبعدون ويذلزم منهم بل إنهم يقولون كذلك إذا خرجت فهدي فإنهم سيقيم حد الدنا على الظاهرة العبيحة رضي الله عنها وأرضاها ألا لعبة الله على الظاهرة أجمعين ومن عقائمهم في المهديد أنه إذا خرج سيظهر عريانا في ناثيان وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأن عليك تألقات رضي الله عنه سيبايعونه والمذيب عريان والله تعالى إن الشيعة الرافضة من أغلب الناس وأخطرهم على هذا الدين وذلك أنهم متفقون على الحول من عديد القرآن كما فعل شيطانهم الأكبر راحب هتاب طويل غطاب في تحريف هتاب رب الأرباب وهو هتاب مسلاوة في إيوان وغيرها قال فيه بعض أهل السنة في هذا الهتاب لو قورنا هذا الهتاب بكتب المتشرقين من اليهود والنصارى أبداعنا في دين الإسلام لرأينا كتابه هذا أشد طعلا من كتب اليهود والنصارى وقال بعض الشيعة إن هذا القرآن الموجود بين أيدينا ما هو إلا ثمث القرآن لأنهم يصعمون أن القرآن الكاذب كان عند تلاطمك رضي الله عنها فما ارتداد بذلك صبع الآيات من قرآنهم المزعون فويروا للذين يصنعون الكتاب بأيديهم ثم يقولوا لهاها من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويلوا لهم مما كتبت أيديهم وويلوا لهم مما ينصبون فنسروا لذلك قول العزيز المقول سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وثلاثا قوله العز وجل إن الذين كفروا بالذكر لما جاءوا وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباضل من بين يده ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقال عز وجل في القرآن الكريم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يتمنون في آذانهم قطر وهو عليهم عمى أولئك ينادونهم مكان بعيد فالشيعة لا يتلمون لهذا القرآن لنا لأنهم يتعون أن الذين نقلوه ليس من المسلمين بل إنهم مرتدوا إلا نذرا يثيرا وعلى هذا فإنهم يخالبون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يخالبون حفرة القرآن في كثير من الشور والآيات فمثلا يدعمون أن في القرآنهم الخاص سورة تسمى سورة الولاية فيها في هذه الصورة يدعمون أن الله سبحانه وتعالى أوصى بالخلاسة لعليه بن أبي طالب رضي الله عنه في قولهم في هذه الآية الشيطانية يَا إِشْتُ أَلَّذِينَ آَمَنُوا آمِنُوا بِالنَّبِيِّهِ وَجْوَرِكِ اللَّذِينِ بَعَثَّاهُمَا يَهْدِي آلِهُمْ لِلَا السَّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ فلو فكر هؤلاء الشيعة في أنفسهم لعرحوا أنهم بفعلهم هذا يتهمون من؟ يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيانة إذ لم يجعل الخليفة بعده علي ويضمها كذلك روح الكنوس جبريل عليه السلام يضمونه بالخيانة وكثم الحق فشابهوا بذلك اليهود الذين حركوا الكلم عن مواضعه لما حركوا الضرآن ووضعوا اليهود كذلك لما طعنوا فينا بينا صلى الله عليه وسلم كما طعنت اليهود في, في أنبيائها وساءوا على ذنبه فسبوا جبريل الأجين قال عز وجل قل من كان عزوا لجبريل فإنه نزله على خذبك بإذن الله فإنه نزله على خذبك بإذن الله مصر